بلا قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال ايام يوم القيامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان أين كلا لا إلى ينبأ الإنسان ينبا و م ئ ذ أ ي المفر؟ ل الانسان وزر إ ى ربك يومئذ ل م س ت ق ر ي ب أ ا ل إ ن يومئذ بما قدم و أ خ ر بل ا ل إ ن س ا ن على نفسه ب ص ي ر ة ولو أ ل ق ى معاذيره